يقول عقبل جفها لا عاد تشرح على شيء عقبل جفها لا عاد تشرح على شيء لا جابتك الايام ولا صدفتك ولا يجي في خاطرك شيء وشوي ولا يجي في خاطرك شيء وشوي ان شفتني مريت جنبك وطفتك ولا تمدي يديك لمصافح يدي ولا تضيق ان قلت لك ما عرفتك ولا تمدي يديك لمصافح يدي ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك أنا كريم بوصلي وممتلي ضي لكن كريم بعوفتي كان عفتك كريم بهذه وهذه مثل دي وأنا على مضرب يمينك مصافتك جيتني عطشان بكون لك مي الله. رحت عني جرح جرح ونزفتك نجيتك ابغى في ما صرت لي في بكره تبيني فيك ولك ترفتك عبد كل هذا لأن الحي بيقابل الحي اختار وصفك وزعل ما وصفتك اذا كذا ما دام في الثلج فلي يا ولا تراني صرفتك اخاف من يوم إن تجي منك كوي كي تذرف دموع غيابك ولا ذرفتك وخاف من يوم تجيني من الغيب تبيني اعزف وصلك ولا عزفتها والله وخاف من جوره ما ذكرك في شيء واقول ذكرني انا وين شفتك قلت لي معقول هذا الحسيني ونقلت لي معقول هذا الحسيني ان كان هذا منك انا ما عرفتك ونقلت لي معقول هذا الحسيني من كنت ما ينقال كان عرفتك برد لك يحرم علي هنا حي ومصدق أقوله لي صدفتك ومصدق أقوله لي صدفتك بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 2270778